عند باب التحكيم الرمائي في في التوسل والورى هنا لكن الحكمية في المجرد محطوطه في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 أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا راه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في هذا الباب يبين لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن لبس الحلق والخيط ونحوهما من التمائم لجلب نفع أو دفع ضر هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك في هذا الباب على نوعين بحسب الاعتقاد. فإن اعتقد من يفعل شيئا لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا لشيء ولم يثبت عند العقلاء أنه سبب لهذا الأمر فمن اتخذه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى إما شركا أكبر أو أصغر على حسب الاعتقاد فإن اعتقد أن هذا الأمر سبب وأن مسبب الأسباب هو الله تبارك وتعالى فهذا شرك أصغر لأنه سلم وطريق وذريعة قد تؤدي فيما بعد إلى الشرك الأكبر، وهو أن يعتقد أن هذا الأمر بنفسه بذاته هو الذي يجلب النفع والضر، فكأنه جعل نافعا وضرا غير الله تبارك وتعالى. في البداية نحب أن نوضح ان الأسباب نوعين، قسمين، في أسباب شرعية ظاهرة باطنة، وفي أسباب ظاهرة، في أسباب شرعية لا تعلم إلا من قبل الشرع وهذه هي الأسباب الباطنة وهناك أسباب ظاهرة يتفق العقلاء على أنها سبب للخير أو لجلب الخير أو لدفع الشر فمثلا الرقية سبب للشفاء هذا سبب باطن يعني إيه سبب باطن؟ يعني العلاقة بين السبب والنتيجة غير معقولة غير مفهومة نحن لا نعلم ما الذي يحدث إذا قرأ الإنسان على نفسه أو على مريض قرآن أو دعا له بدعاء ووضع كفه ما الذي يحدث حتى يشفيه الله تبارك وتعالى نحن لا نعلم هذا يسمى السبب الباطن السبب الظاهر زي مثلا أن الطعام مذهب للجوع والماء مذهب للعطش الدواء مذهب للمرض ده سبب ظاهر والأسباب حتى تكون أسباب يجوز أن نأخذ بها لابد أن إما أن يرد عليها دليل من الشرع فيرد في الشرع أن كذا سبب لكذا أن البلاء سبب لنقص الرزق أو أن الطاعة سبب للبركة أو أن الرقية سبب للشفاء أو يتفق العقلاء ويثبت بطريق التجربة على أن أمر ما سبب لأمر آخر فيثبت مثلا عند الأطباء ان الدواء الفلاني علاج للمرض الفلاني والأطباء يتفقوا على ذلك أهل الفن أهل هذا الأمر يتفقوا على هذا الشيء يبقى ساعتها ده يكون سبب أيضا يجوز الأخذ به أما إن إنسان يخترع ويقترح إن كذا سبب لكذا ولم يرد عليه دليل من الشرع ولم يثبت بالتجربة فيش دليل مادي نقدر نتوصل إليه ما فيش علاقة ظاهرة بين السبب والنتيجة إن هذا الأمر سبب لذاك الشيء فيبقى الأمر ده سبب لا يجوز الاعتقاد فيه ولا يجوز الأخذ به ولا يجوز أن نقول أن هذا سبب لذاك ويكون شرك أكبر أو أصغر على حسب للاعتقاد الأسباب عموماً في ناس غلط في الأسباب فاعتمدت عليها يعني كأن يقول ويعتقد ان السبب هو الذي يأتي بالنتيجة هو اللي يأتي بالخير هو اللي بيدفع الشر وهذا خطأ فالأسباب ربنا تبارك تعالى جعل الأشياء بمسبباتها يعني جعل الأمور مترتبة على بعضها البعض ولكن مع ذلك هو مقدر الأسباب وهو المسببات, المسببات يعني النتائج الله الذي يأتي بالنتائج وأدل الأدلة على كده إن ممكن شخصين بيعملوا نفس عدد الساعات من اليوم وممكن في نفس المهنة وشخص يرزق بمال أكثر من الشخص الآخر يبقى الجهد الوحد مش هو اللي يأتي بالنتيجة اللي الرزق لابد من تقدير الله تبارك تعالى شخصين مريضين بنفس المرض ويذهبوا لنفس الدكتور ويأخذوا نفس العلاج ومع ذلك يشفى أحدهم ولا يشفى الآخر أو يشفى أحدهم قبل الآخر يبقى نعم الأخذ بالأسباب من الأمور المشروعة ولكن لا نعتمد عليها بل الاعتماد يكون بالقلب على الله تبارك وتعالى نأخذ بالأسباب فنأكل لنذهب الجوع ونشرب لنذهب العطش ونعمل لنكتسب الرزق ونجاهد لينتصر الدين ونفعل كل الأسباب الشرعية نأخذ العلاج لتشفى الأمراض ولكن معتمدين في ذلك كله على الله تبارك وتعالى في جلب النفع ودفع الضر ومن الناس من أهمى الأمر الأسباب بالكلية وجعل أن الأسباب دي ليس لها قيمة وهذا قطح في الشرع لأن الأسباب جاء بها الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله تداول وقال ما أنزل الله من دائن إلا أنزل له دواء فهذا أمر من بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يظاهر بين درعين يلبس درعين في الحرب أخذ بالأسباب أن لا يجرح أو يقتل مع أنه يعلم يقينا أن هذا ليس هو الحافظ ممكن يكون إنسان من غير ذريع ولا يقتل ولا يجرح وإن سلبس يعني حديد من رأسه إلى أخميس قدميه ويقتل ولكن هذا أخزن بالأسباب فالأخذ بالأسباب هذا من الشرع فلا نهمل الأسباب الكلية ونقول نجلس في البيوت وتعطينا الأرزاق وغير ذلك ولا نعتمد عليها ونقول إن الخلاص كل حاجة بالأسباب وأدم خط بالسبب النتيجة هاتيجة هاتيجة لا الأمر ده أيضا خطأ والوسط هو أن نأخذ بالأسباب المشروعة التي إما أن أتى عليها دليل من الشرع أو سبتا بالتجربة أنها سبب للخير أو سبب للشر لدفع الشر نأخذ بالأسباب مع الاعتماد بالقلب على الله تبارك وتعالى ففي هذا الباب يبين بعض الأمور من الأمور الشركية وهي لبس الحلقة أو الخيط أو أي أمر من الأمور خرز زرقاء أو أي أمر من الأمور لجلب نفع أو دفع در قال لرفع البلاء أو دفعه. رفعه يعني إزالته بعد نزوله دفعه يعني منعه قبل النزول قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون يقول ابن كثير عليه رحمة الله أي لا تستطيع شيئا من الأمر قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه السلام حين قال قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال مقاتل في معنى الآية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا, كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون بيقول شرح الكتاب قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله وفي الآية بيان أن الله تعالى وسمى ووصف أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك يعني أن التوحيد هو ندعو الله تبارك وتعالى وحده والرغبة إليه وفيه وحده وهو ألا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقد الشيخ الإسلام النتيمية عليه رحمه الله بينقل في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 123 الإجماع يقول من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا اللي يجعل بينه بين ربنا أحد يتوكل عليه من دون الله أو يسأله ويدعوه من دون الله كفر بإجماع المسلمين إن هذا الأمر من الكفر لأن هذه عبادات ولا يجوز صرف العباده إلا لله تبارك وتعالى وحده يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن عمراء بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس فقال ما هذه؟ قال من الوهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت عبدا رواه أحمد بسند الله الحديث ضعف الشيخ الألباني عليه رحمة الله ولكن بعض أهل العلم صحة الحديث أو حسنه وقد يست يستدلب الحديث على عدم جواز العذر بالجهل فنبين الأمر في الحديث مع الحكم عليه بأنه ضعيف قول في الحديث أنه رأى رجلاً في يده حلقه من صفر قال ما هذه قال من الواهنة يقول, الواهنة يقول ابن الأسير أبو السعداد الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منه منها وقيل هو مرض يأخذ في العدد وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهى, نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد أولا هذا الرجل علق الـ الـ هذا الـ هذه الحلقة من النحاس في مكان غير مكان الألم فيما فيش علاقة بينها وبين الـ الـ الـ المرض يعني لو واحد وقع عيده مثلا فإيده جزعة فربطها برباط في علاقة في علاقة بين الرباط الضاغط وبين المكان الذي فيه الألم أما أن مكان يألمه فيضع حلقة في مكان آخر اعتقاد أن دي لها علاقة بدي من اللي قال الكلام ده هل الكلام ده جي في الشرع؟ لا طب أهل الطب بيقولون الكلام ده فعلا ليه علاقة بالشفاء هذا المرض؟ لا يبقى هذا ليس من الأسباب يبقى اتخاذه شرك أصغر أو أكبر على حسب الاعتقاد قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لأن من اعتمد على الأسباب الباطلة ترك الأسباب النافعة يعني لو فرضا مثلا واحد جائع فقالوله اشرب مية تشبع قعد اشرب مية اشرب مية شوية يلاقي الجوع بيزداد ما بيقلش لأنه خد سبب غير السبب اللي بيؤدي للنتيجة فكذلك هنا مريض المفترض إما يرقى يبقى السبب شرعي للشفاء أو يذهب لطبيب وده سبب أمر من الأمور الدنيوية المباحة بل المستحبة والتي قد تجب في أحيان ليتداوى ويعالج لا فعل هذا ولا هذا بل ربط مثلا قطع من الصفحة ولين يدو أو فعل أي علق حاجة في على أساس أن ده هو اللي يأتي بالشفاء فلا شك أنه يزداد وهناً لأنه ترك السبب النافع وأخذ بالسبب الضار كذلك أن التفات القلب إلى غير الله تبارك وتعالى وإلى غير السبب المشروع يجعل الرب تبارك وتعالى يتخلى عن هذا العبد وهذا هو الخزلان كل الخزلان إن ربنا تبارك وتعالى يترك العبد لنفسه أو لغيره فهذا هو الخسران المبين قوله فإنك لو ميتت وهي عليك ما أفلحت أبدا قال لأنه الشرك بعض الناس بيستدل بالحديث ده يقول لك يبقى هو ما فيش عذر بالجهل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو أنت موت وهي عليك كنت ما أفلحت أبدا ومع أن الرجل ده ما كانش يعرف أن الكلام ده غلط ولا شرك ولا الكلام ده نقوله أول حاجة أن الحديث ضعيف بفرض أن الحديث صحيح لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا لها تأويل من اثنين إما معناها ما أفلحت الفلاحة التام الكامل لأنك ممكن تكون قصرت في طلب العلم عليك الواجب ففعلت بعض الأمور الشركة وأنت لا تعلم فيحاسب عليها الإنسان مع أنه لا يكفر ويعني ما قاله إلى الجنة في نهاية المطوف أو لو مت وهي عليك بعدما علمت بعدما علمتك وفعلا لو الإنسان بيفعل شرك هو جاهل هو ليس بكافر ولكن بعد ما يعلم لو فعله مرة أخرى خرج من ملة الإسلام لأنه فعل الكفر وفعل الشرك هو يعلم فلو ميت وهي عليك يعني بعد ما علمت ما أفلحت أبدا وبنقول إن الحديث أساسا ضعيف قال وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميم فلا تم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له الحديث ده ضعف الشيخ الألباني في صحيح الترهيب والترهيب وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك ويصحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع من تعلق تميمة نشرح الحديث لأن ممكن بعض أهل العلم صحح الحديث فنبقى فاهمين معنى الكلام من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر قال المنذري قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلاله إذ لا مانع ولا دافع غير الله تبارك وتعالى. عليكم السلام. وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزة كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. التميمة كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر. التميمة كل ما يعلق لجلب نفع أو دفع ضر. أيا كان هذا المعلق والتمائم كلها شرك ولم يختلف أهل العلم في تعليق التمائم إلا في تعليق التمائم من القرآن أن يعلق حاجة فيها قرآن سواء كان معلقها على جدار أو على نفسه هي دي الشيء الوحيد اللي أهل العلم اختلفوا فيها مع أن الراجح أنها أيضا من التمائم المنهية عنها ولكن فيها خلاف أما بقيتها بقية الأمور فليس فيها خلاف بين أهل العلم أن كلها من المنهي عنها يعني. يعني إيه كل ما يعلق لجالب نفع أو دفع ضر يعني المسألة مش مقتصرة على تعليق خمسة وخميسة أو حجمة حصان أو خرزة زرأة أو فلفل لا يعني ممكن يبقى النظارة اللي أنا لابسها هتنف... ممكن تبقى تميمة لو أنا اعتقدت أنه هي بتجيب لي خير أو تدفع عن الشر جاكيت قميص حزاء ألم أي حاجة أي أمر من الأمور الإنسان يعتقد إنه هي طول ما هي معاه كده هو في أمان ويجيب له خير ولما بيسيبها يبقى بي... مثلا رحل شغله يوم بالأيام بجاكيت فجاله علىو بعد فترة راح بنفس الجاكيت مثلا جاله ترقية آه... لابس الجاكيت لابن قال له الحمد لله أنا نجحت فيعط يقول لك بس هي القصة في الجاكيت. مش يقول الحمد لله لا. يقول ده هو الجاكت ده هو القصة كلها فيبقى بقى إيه دايما كده يلبس الجاكت وهو طول ما هو لابسه يعني متوقع ان خير يجيله ولو جي يلبسه الجاكت مغسول أو نسى ونزيل يبقى قلقان وخايف حس انه ممكن يحصل له مشكلة ده قلبه بقى متعلق بالجاكت إيس عليها اي امر من الامور بقى اي امر من الامور الانساني يعتقد انه بمصاحبته له يجلب له الخير أو يدفع عنه الشر ولم يرد دليل شرعي على هذا يبقى الأمر ده من الأمور الشركية وهذا من التمائم المنهي عنها قولوا فلا أتم الله له دعاء عليه فلا ودع الله له يعني لا ترك الله له شيء أو ودع الله لا ودع الله له يعني لا تركه في دعاء وسكون وهدوء يعني كأنه دعاء عليه أيضا الحديث ده ضعيف والحديث والرواية اللي بعدها هي اللي صحيحة من تعلق تميمة فقد أشرك قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه وقلنا تعليق التمائم شرك يشمل النوعية من الشرك أكبر أو أصغر حسب الاعتقاد إن اعتقد إن التميمة الشيء المعلق ده سبب فقط سبب لجلب الخير أو دفع الشر وربنا هو مسبب الأسباب إبه هذا شرك أصغر أما أن اعتقد أنها بزيتها تدفع وتضر تنفع وتضر وهي تأتيه بالخير أو تدفع عنه الشر فالعزب الله هذا شرك أكبر قال المصنف رحمه الله وابن أبي حاتم عن حذيف أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمة فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يقوله رأى رجلا في يده خيط من الحمة أي عن الحمة وكان الجهال يعلقون التمائم الخيوط ونحوها لدفع الحمة وروى وكي عن حذيفة أنه, أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مات وهي عليك ما صليت عليك وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله ما عدم الاعتماد عليها وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه إبأ أيضا هذا رجل عنده حمى ومعلق معلق شيء في يده مال هذا الأمر بالحمه ده من الاعتقادات الشركية السائدة ان الخط من الصوف مثلا ده بيفعل مش كل هذه الاعتقادات اعتقادات بطلة ليس عليها دليل من الشر ونؤكد مرة أخرى أن الأسباب أسباب ظاهرة وأسباب باطنة الأسباب الظاهرة اللي العلاقة فيها بين السبب والنتيجة مع, معقولة مفهومة أقدر أدركها إحنا نقدر بالتجربة كده الدكاترة بالتجربة يقدروا يعرفوا أثر الدواء ده على هذا المرض وكيف أن هذا العلاج يشفي الله تبرك على به هذا المرض معقول المعنى إزاي ان الطعام يذهب الجوع إزاي أن الماء يذهب العطش أمر معقول المعنى العلاقة بينه مفهومة ده سبب ظاهر السبب الباطن اللي هو العلاقة بين السبب والنتيجة غير معقولة ما أقدرش أوصل لها بفكري كده العلاقة بأن واحد يبقى مريض فيضع الكف على المريض ويقرأ قرآن وهذا من العلاج وأن الشرعة أتى أن هذا من الأمور التي يستشفى بها إيه العلاقة إزاي بيحصل الموضوع ده ما نعرفش الـ الـ الـ الأمر غير معقول غير مفهوم ما أقدرش أفهمه فيبقى لو كان العلاقة بين السبب والنتيجة غير معقولة لابد يأتي عليها دليل من الشرع ويتقال إن ده سبب لده واضح؟ أما أن أنا أقول إن حاجة سبب لحاجة ولم يرد عليها دليل من الشرع والعلاقة بينها وبين النتيجة مش مفهومة يبقى ده هذا من الاختراعات ودي من الأسباب التي لا يجوز الأخذ بها أساسا وده شركة أصغر أو أكبر حسب الاعتقاد طب السبب بقى اللي هو سبب مشروع جعل دليل من الشرع أو إن العلاقة بين السبب والنتيجة مفهومة وأهل الفن ده قالوا الندا ده سبب لده هذا الأمر أيضا لا يجوز الاعتماد عليه بل نأخذه على أنه سبب فقط وسيلة أما النتيجة فبيد الله تبارك تعالى فنأخذ الدواء ونأكل الطعام ونشرب الماء ونحن نعتمد على الله تبارك تعالى أن تأتي هذه الأمور بمسبباتها نعمل وانا اعتمد على الله في جلب المال ولكن العمل نفسه مش هو اللي بيجيب المال ممكن انسان يشتغل طول الشهر ويحصل له ازمة المرتب كله يروح فيها او ما يجينوش مرتب اساسا لاي عارض من من العارض تمام فيبقى السبب مش لازم كل مرة يجيب النتيجة ممكن يجي صداع عشر مرات في تسعة منهم تاخد الدواء تشفى بإذن الله ومرة تاخد دواء لا تشفي وهو نفس الصداع ونفس الكيفية في نفس المكان اثنين ممكن ياخدوا نفس العلاج لنفس المرض واحد ربنا يعافيه والآخر لا أو يتأخر شفاءه تمام؟ فيبقى لا نعتمد على الأسباب المشروع نأخذها على أنها سبب ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب حتى أن الجنة نفسها لا ندخلها إلا بالعمل والعمل سبب من أسباب دخول الجنة ومع ذلك لن يدخل أحدكم عمله الجنة قيل ولا أنت يا رسوله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل مفهوم أي حلقة؟ تميمة يعني؟ أي محاوة اللي نكلم إن تعليق أي أمر من الأمور تعليق أي شيء لجلب نفع أو دفع ضر هذا من التمائم المنهية عنها في الحديث وتعليق التميمة شرك أكبر أو أصغر على حسب الاعتقاد أصغر لو يعتقد أنها سبب أكبر لو اعتقد أن هي اللي بتأتي بالنتيجة ولم يختلف أهل العلم إلا في المعلق من القرآن لورود بعض الأثار عن الصحابة اللي تفهم منها إن ده أمر جائز وفي حقيقة الأمر إن لم يفعله الصحابة وهي إما أثر ضعيفة أو أثر مفهومة خطأ ورد عن السيدة عائشة أثر والأثر ده ضعيف ورد عن عمرو بن العاص أثر والأثر ده فهم خطأ كان يحفز القرآن لأولاده الكبار ويعلقه في رقاب الصغار فناس فهمت أن يعلقه في رقاب الصغار كأنه لحفظهم يعني وإلا كان علقه في رقاب الكبار أيضا ولكن كانوا يعلقوا في رقاب الصغار ليحفظوه كان قديما الكتتيب وغيرها صبورة صغيرة تعلق على صدر الطفل وفيها الآيات أو فيها الأمر الذي يريد أن يحفظه ينظر فيه كلما أراد أن كل حين فيحفظ به الكلام هذا مفهوم الأسر المعلق من القرآن الكريم سواء كان على الجدار أو في سلسلة أو في أي أمر من الأمور ده اختلف أهل العلم فيه منهم من أجازه ومنهم من منعه والصحيح المنع لأنه لم يرد عن الصحابة وفيه امتحان للقرآن لأن القرآن لم يخلق لم استغفر الله القرآن لم يخلق القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته لم ينزل الله عز وجل القرآن ليعلق على الجدر أو على الصدور بل يحفظ ويقرأ ويعمل ويعمل به تمام؟ فيبقى حتى المعلق من القرآن إذا علق لجلب نفع أو دفع ضر لا يجوز أما إن علق للتذكرة فهذا جائز إن مثلا عنوان محاضرة وفيها آية للدلالة على عنوان المحاضرة أو لل... متعلق آية في مكان من الأماكن لإنكار منكر من المنكرات بيحصل في المكان ده طيب أحنا مش معلقينها للتبرك ولكن للإيه؟ للأمر المعروف عن المنكر وتبليغ العلم وتبليغ الشرع فهذا يعني لا بأس آخر سؤال الظهر ال في الفترة الأخيرة بعض الأمور كده اللي بتلبس وبيقال أنها لها أثر طبي سواء كانت بتتعافى من بعض ألم الظهر أو غيره. أو إنها بتخلص الجسم من بعض الإشعاعات أو ما شبه فبتنظم الدورة الدموية أو كلام من الأمر ده يخضع لأهل الطب ده أمر طبي لو أهل الطب قالوا أنه فعلاً في علاقة بأن دي ودي, ودي ودي لها أثار الفلانية ناخد بها أهل الطب لا قالوا الكلام ده مش مفهوم مش معقول تبقى تميمة ومن الشرك لا يجوز أن يلبسها ولا يعمل به فالأمر راجع لأهل الفن لو الأطباء قالوا ده من العلاج يبقى علاج. لو الأطباء قالوا النا دا ليس من العلاج ومن يعرفوش سبب إيه علاقة الدب ده يبقى أمر يرجس. أيضا في السؤال اللي نفس الـ نفس الباب. باب اللي بعد كده قال باب ما جاء في الرقة والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقينا في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوى لا تشرك رواه أحمد أبو داود صحر الشيخ الألبان قال التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى عزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة فيه إلى زوجها والرجل إلى امرأته عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه روى أحمد والترمذي وحسنه الألباني عليه رحمه الله وروا أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحياته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم صحه الشيخ الألباني عليه رحمه الله اسناده وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وهو حديث مرسل الباب ده بيتكلم فيه عن موضوع الرقى والتمائم استكمالا للباب السابق الحديث الأول عن أبي بشير الأنصري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله فأرسل رسولا ألا يبقين ااا القلادة معناها واحد قلادة أو قال قلادة من وتر القلادة كل ما يقلد كل ما يعلق في الرخبة الوتر أحد أوطار القوس القوس اللي بيرمى به الزهر ده بيبقى أساسه من بيأخذ من الشياه وعصب من الشاب ويعالج ببعض الأمور وبعد كده يوضع في القوس ليرمى به وكان أهل الجاهلية إذا خلوا لقى الوطر يعني إدم أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب وأخذوا الأديم ده العطيق الأديم يعتقدون فيه نوع من أنواع البركة ويعلقوها في في رقاب الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين قوله أو قلادة إلا قطعت معنى الكلام أن شك هل هو قال قلادة من وطر ولا قال قلادة فقط وده في تحري الرواه في نقل الكلام وفي نقل الأحاديث النبوية، فكان إذا شكوا نقلوا ما شكوا فيه، وإذا تقنوا يعني قالوا قولاً واحداً بغير شك. هل قال شيخ قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيده؟ ويؤيد الأول مروه ما عن مالك أنه سئل عن القلادة قال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك في سنة عبداود الحديث. لا يبقين في رقب تبعير قلادة إلا قطعت قال الإمام البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العي وذلك أنه كانوا يشدون الأوتار والتمائم ويعلقون عليها العواذ الرقى يكتبون في كلام في ورق أو جلد ويعلق في رقاب الدواب يظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلم وأعلمهم أنها لا ترد من الأمر شيئا قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لألا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا هذا الأمر معلق ومرتب على النية النية في تعليق هذا الأمر إذا اتعلق أي شيء في رقبة بعير أو بقرة أو غير ذلك من الشياه أو حتى في سيارة عجلة أي أمر من الأمور دب من الدواب أو أي شيء تعلق فيها حاجة معتقد ان هذا يدفع عنها الشر يدفع عنها العين والحسد واحد يعلق حذاء صغير حدوة فرس خرزة زرقة أي أمر من الأمور سبحة عربية أي إن شاء الله حتى تكون ورقة مكتوب عليها أيات قرآنية أو أذكار ويعتقد أن ده يدفع الشر أو يجلب الخير قلنا أن الكلام ده شرك لأن هذا من التمائم ونحن منهيون عن تعليق التمائم أما تعليق الأمر ده للتعليم يعني عشان يعلم حكته ما تضعش يبقى معروفة هذا لا شيء فيه فلو واحد مثلا عنده أغنام كتير حط مثلا في رجل كل الأغنام اليمين علامة معينة أو رجلها الشمال أو في و... على وسطها أو في أرنها أو في أي فأي مكان من الأماكن ل... عشان يعلم حكته فرضًا مثلا ممكن في الأعمال دلوقت كل الناس المتسكيلات الصينية غزت الشعب المصري فممكن تتشابه كلهم شكل بعض فبعلم الحاجة بتاعته بأي أمر من الأمور علق فيها أي حاجة عشان يبينها هذا أمر يعني لا شيء فيه غير محرم ولكن ينبغي أن يبتعد الإنسان عن ما اشتهر أنه يعلق للعين فما يرحش يعلق عشان يعلمها يعلق علىها خمسة وخمسة مثلا هو لكان معلق حاططها وماهش في نيته إن هي أصلاً لا بتدفع الحسد ولا كلام من ده ما هو الشرك ولكنه يتشابه مع من يعلقها للايه للأمر الشركي أو إن غيره يفعل الأمر ده بنية فاسدة فلو كان الأمر المعلق على الدب أو أي شيء مركوب ليميزه عن غيره هذا لا شيء فيه أما إن علق لدفع الشر والحسد وغير ذلك فهذا من التمائم المنهي عنه قال المصنف وعن ابن مسعود إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولت شرك رأوه أحمد وأبو داود كل الحديث الشيخ عليه رحمة الله في سلسلة صحيح الحديث ده فيه قصة لفظ أبو داود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود قالت إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطع ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة تشرك فقلت قالت زينب رضي الله عنها لقد كانت عيني تقذف يعني يحدث فيها أي أمر تتكرر الحركة فيها سريعا أو غير ذلك لقد كانت عيني تقذف وكنت أختيف يعني أذهب أروح أجيء إلى فلان اليهودي قبل الإسلام يعني فإذا رقى سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رق كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والحديث صحيح الشيخ الألباني عليه رحمه الله فعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بين لزوجته أن ذهب إلى هذا اليهودي وما حكته أنه كان إذا رقى وقفت العين وإذا سكت رجعت مرة أخرى قال هذا من عمل الشيطان حتى يحث الناس على فعل الشرك العزب الله يعني إنسان مريض ويذهب للدجال ممكن الشيطان يضر الإنسان بأي أمر من الأمور ويدفعه للذهاب إلى الدجاج ولما يذهب للدجال، الدجال يقول أي حاجة، يكف عنه ويرفع عنه الشر ده، والإنسان يبقى كأنه شوفي فيعتقد في الدجال ده ويروح مرة اثنين و ويعرف يعرف به، كل هذا من فعل الشياطين لأجل أن ينشروا في الناس هذا الشرك بالله. بعد كده بيعرف لنا الرقى والتمائم وغيره قال الرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خال من الشرك يعني الدليل جاء في الشرع ان الرقى طالما أنها لم يكن فيها شرك فلا بأس بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع أن ينفعه بالرقى وغير ذلك فليفعل والصحابي لما قرأ بالفاتحة على بعض الناس فشفاه الله تبارك على قال وما أدراك أنها رقية فالرقى سابتة بالشرع النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وسيأتي الكلام في التفصيل إن شاء الله معنا على الرقية يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شرك هي التي يستعان فيها بغير الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد وكذلك رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. عوف ابن مالك رضي الله عنه بيقول كنا نرقي في الجاهلية يعني كنا برضو نستعمل الرقية وكأنها كانت مأسورة عن الأنبياء السابقين يضع يده على المرض ويدعو الله تبارك وتعالى فده دليل على إن الرقية لا يشترط فيها أن تكون بألفاظ القرآن أو بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان فيه رقى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو. يعني ما كانش من كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي هاتلي اللي أنت كنت بتقوله ده لو مفهوش شركة أو استعانة بالجن أو استعانة بغير الله بل دعاء وابتهال إلى الله وتضرع لا بأس بالرخوة ما لم تكن شركة فيبقى لو الإنسان ممكن يرقي بالقرآن والسنة وضع الأفضل قطعا وممكن يرقي بأي كلام حسن فيه دعاء وابتهال وتضرع إلى الله وتعالى بشرط أن لا يكون في هذا الكلام استعانة بغير الله عز وجل سنة جاي برضو إن شاء الله بنشرحه لهم. <تصفيق> يقول الإمام الخطابي. عليه رحمة الله وكان عليه السلام قد رق ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها يعني الرقة وإنما جاءت الكراه والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً فليس من دين الإسلام قال الإمام الصيوطي قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاث شروط أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه وأن يعتقد أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك قول إن الرقى شرك هذا عام أريد به الخاص أريد به الرقى الشركية التي يدخلها الشرك ويكون فيها استعانة بغير الله تبارك وتعالى أما الرقية فمستحب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وقد رقى ورقي صلى الله عليه وسلم وينقل الإمام السيوطي وهذا الكلام ينقله عن, عن ابن حجر عليه رحمة الله بيقول إن الرقية جائزة بثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أن تكون متضمنة تضرع وابتهال إلى الله تبارك وتعالى وقلنا أن لا يشترط أن تكون بالقرآن وبالحديث لا ينفع أي دعاء الدليل على ذلك حديث عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك قال عرضوا علي رقاكم يعني التي كنتم ترقون بيها في الجاهلية ولا شك أنه لم يكن فيها لا قرآن ولا سنة لا بأس برقى ما لم تكن فيه شرك يشترط أنها تكون فيها ابتهال وتضرع إلى الله ترك على وحده لا فيها استعانة ولا تضرع إلى غير الله تبارك وتعالى ده الشرط الأول تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه من غيره. الأصل ان الرقي لابد أن تكون مفهومة المعنى لئلا نرقي بكلام غير مفهوم حتى لو كان عربي ويكون الكلام ده فيه استعانة بالجن أو استعانة بغير الله تعالى ونحن لا ندري. والشيخ الإسلام بيعرج عن مسألة دي وبيقول إن العربي لا ينبغي له أن يدعو بغير العربية. إنما يرخص في الدعاء بغير اللغة العربية لما لا يحسن اللغة العربية يبقى مش علشان روخية باللغة العربية تبقى جائزة لا لابد أن تكون مفهومة المعنى سواء كانت باللغة العربية أو بغيرها يبقى الشرط الأول أن تكون بكلام الله واسمائها وصفاته. الشرط الثاني أن تكون مفهومة المعنى سواء كانت باللسان العربية أو غيره. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تبرتها أن مع يسترق الرقية لا يعتقد أنها هي التي تأتي بالنفع والضر فعل الراقي وضع يده وتلاوته ليس هو الذي يأتي بالنفع أو يدفع الضر بل هذا سبب من الأسباب قد يأتي الله عز وجل بالنتيجة عنده أو قد لا يأتي بها فلابد أن للإنسان مع كونه يفعل الرقية الجائزة المستحبة وهي من الشرع ولكن مع ذلك يكون قلبه معلق بالله تبارك وتعالى قلبه ليس معلقا بالرجل الصالح الذي يدعو أو غير ذلك من الأمور بل قلبه يكون معلقا بالله تبارك وتعالى نكمل إن شاء الله في المرة القادمة سبحانك الله ربنا محمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب لك